بوك تو بدست الشست ستة, وخمسون. ستة وخمسون. المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس إمام جوانية إمام <سؤال> وجود رغبة وجود رغبة <سؤال> نيه إيماме желание نيه إيماме لدينا الرغبة لدينا الرغبة نيه нямаме желание نيه ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبه استراховуم <تضحك> الاحساس بالخوف <تضحك> الاحساس بالخوف اس سي بالخوف اشعر بالخوف <تضحك> اس <أشعر> نيس <بالخوف. تضحك> لا أشعر بالخوف لا اشعر بالخوف. إيما م توفر الوقت. توفر الوقت. توي إيما فريم. لديه وقت. لديه وقت. توي نياما فريم. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. الشعور بالملل الشعور بالملل تيا بالملل هي بالملل لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل غوادن سم الشعور بالجوع الشعور بالجوع. هل انتم جوعى هل انتم جوعى نستلي هل انتم غير جوعى هل انتم غير جوعى الشعور سَم الشُعورُ بالعطش الشُعورُ بالعطش ت نَسَ جَدني